لم أقل لك إني متزوجة وعندي ثلاثة أطفال فصعقت أنا وتلعثمت ولم أستطع الكلام صاح في داخلي صائح ونادى مناد يا الله ألي هذه الدرجة وصل بنا الضياع والانحلال حبست دموعي أثن على واقع المسلمين قالت باكية بما لا تتكلم أعلم أن جرمي عظيم ولكني تائبة والله يحب التوابين